شبكة الذكر الحكيم تقدم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا, إلا من قد آمن فلا تبتأس بما وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍ وَوَحِينَ وَلَا تُخَاطِبَنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ بَغُوٌّ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلٌّ وان انت تسخر مننا فاننا فنسخر منكم كما تسخرون فسنفتح اطلبون من حتى وَفَارَدْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ مِنْ كُلِّ من زَوْجَيْنِ اثنين وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرعها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ونادى نوح لابنه يا بني مع الكافرين، قال سامي إلى جبريل يعصمني من الماء، ولنا عصما اليوم من أمر الله. وَحَالَ بَيْنَهُمْ مَنْ مُجْرُفٌ فَكَانَ بِنَا الْمُضْرَقِ وَحَالَ بَيْنَهُمْ مَنْ مُجْرُفٌ فَكَانَ بِنَا وَقِيلَ يَا sama wa qila ya adbu sama وقيل معدا للقوم الظالمين